بعده وبعد أيها الاخوه المسلمون لو قيل لاحدنا إنك تموت صباح غد وسنصلي عليك غد فبالله عليكم كيف سيكون حاله هل سيعيش يوما عاديا كأيامه الماضية هل سيمضي غافلا في ليله ونهاره هل سيتخلف عن صلاة الجماعة وينام عن صلاة الفجر أقسم بالله يا عباد الله إن موت الفجأة يدعو كل من كان له قلب إلى محاسبة نفسه وتذكيرها بحقوق العباد ورب العباد فنحن في زمن الإيهال والأعمال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال من صاحب هذا القبر فقالوا فلان فقال صلى الله عليه وسلم ركعتان احب الى هذا من بقيه دنياكم الله اكبر هذه امنيته ركعتان يزيد فيها من حسناته ويتدارك ما فاته الله اتمنى ان تستمع الي بقلبك هل وقفت يوما على قبر هل وقفت على قبر لا مشيعا ولا معزيا لا لا هل وقفت على قبر متاملا واعظا لنفسك هل وقفت على قبر لترى مكانك غدا لترى بيتك ومسكنك لترى مقرك ومضجعك عبد الله هل دخلت يوما إلى القبر هل رأيت عنقه وضيقه هل رأيت سعته وظلمته هل رأيت فراشه وغطاءه هل رأيت بنيانه وجدرانه قال صلى الله عليه وسلم القبر أول منزل من منازل الآخرة وان نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع من أخي المسلم ما جئت اليوم مخوفا لكني جئت أقول اغتنم حياتك قبل موتك اغتنم شبابك قبل هرمك جئت أقول قسما بمن أحل القسم إن الدنيا جيفة عفنه ودار غرور ونحن في غمرة ساهون وفي غفلة معرضون ألهتنا الأموال والدور وشغلتنا الأولاد والصبيان والشهوات عن القبور موت الفجأة ما حللت التزيلة. وتمتلئ البيوت عظيلا موت الفجأة كم هويت بآمن في سرف سربه فتركته مقتولا قدر الله العلي تباركت اسماؤه متحكما وجليلا يتوقف القلب المصاب دقائق خمس فيهوي في التراب نزيلا موت الفجأة صار على من كاملا في الطب يشغل أنفسا وعقولا هذا وصلوا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم عن الخلفاء الراشدين الاربعه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي عن سائر الصحافة والتابعين معنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين منصر عبادك الموحدين فدمر اعداءك اعداء الدين اجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا فخارا سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم نصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام اللهم نصر اخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين المقهورين المشردين المنكوبين في بلاد الشام وفي بلاد اركان وفي فلسطين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفر لهم وعفرهم وأموالهم وزروعهم وثرواتهم واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم مرحمون وعافر مرحمون واكرهم زلهم ونسعوا ادخلهم بِالْمَاءِ بالماء والثلج والبرد فنطهم من الظنوب والخطايا تمرون التسوب الأبيض من الدهس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أعليم اللهم أدفلهم الجنة وأعدهم من عزاب القبر والنار اللهم ثبتهم عند السؤال اللهم خبّتهم بالقول الثابت عند السؤال؟ اللهم جاسرهم بالحسنة في إرسانها السيادة عفوا موفرا معذبا فاقلب عذابا رحمة وسرورا اللهم أنزلهم وسلم مباركا وأنت خير المنزلين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم جفرة من حفر النيران اللهم احشرهم مع النبيين والصدقين والشعداء والصالحين الحسن أولئك رفيقا ذلك الفخر من الله وكفى بالله عليما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم وفق لي امرنا لما تحب وترضى بناصيته للبر والتقوى اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدلوه على الخير وتعينه عليه وابعد عن البطانة الشر والسوء يا رب العالمين اللهم احببه للرعية احبب الرعية إليه اللهم اغفنا اللهم اغفنا اللهم اغفنا اللهم اصبر الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اصبع رحم لا من ولا عذاب ولا بناء ولا غرض اللهم اغف قلوبنا بالأكل والإيمان وبلادنا بالخيرات والأمطار ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم اشكره على نعمه يزدكم والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون